الذين اتخذوا مسجدا ضراوا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد ان انهم لكاذبون لا تثقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتقهقروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على سفاجر هاريا فانار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين لا يجادل بنيانهم الذي بنوا ريبتا في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان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 وَمَن ٱوفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ٱستَشِيرُوا۟ بَيْنَكُمُ ٱلَّذِى بَاعَعْتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ